أن لا يطغى أرأه استوينا إن إلى ربك رجع أرأيت الذي ينها عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهداة أو أمع بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن ان الله يرى كلا لا ان لم ينته لنسفعا بالنصيا نصيته كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقلترب